وادعوا لنا ما استطعتم فسلاح الدعاء أقوى من سلاح السيوف والله أعلى من طائراتهم والله أكبر من قوتهم والله أعظم من غطرستهم فلذلك نسألكم مزيدا من الدعاء مزيدا من الدعاية مزيدا للدفاع عنا في ظهورنا فقد تكالب الناس علينا